احنا بلدين سبعة انا كيانا سبعة ونصف سبعة ونصف سبعة ورد. طيب هنقرأ نحو ربع ساعة بس عشان نطور ان شاء الله حد معهم قطرنا دا عشان بس ما يتبقى اشواء اثمن معهم انا كنت نوع ديه بس اتفضل هو هو ايه طيب هو على الصلاحة البقاء إذاً يعني أخذ سلامتها إذاً أما أستهدف إذاً ما رأي هو على الصلاحة بتاعه. صحيح. طيب احنا قلنا ايه خلصنا خلصنا جمع المالز السالب صح؟ طيب وعد المال ينصرف هنعنطيها على خلطوينة شويه هناخد ايه الامثلة الخمسة يقولوا الامثلة الخمسة وهي تفعلين وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين وتفعلين فترفع بثبوت النم فتفعلين فترفع بثبوت النم فتجزم وتنصب بحذف النح فإلّا متفعل ولا متفعل بل الأمثلة الخمسة نحن بنسميها الأفعال الخمسة ولكن أول إمام إن شان بيقول ال الأمثلة الخمسة أفضل ليه؟ عشان كلمة أفعال الخمسة يعني أنهم خمس أفعال بس. زي أخو وأبو كذا هم مش كده رحيانا هم أمثلة خمسة فتفعلاني مثلا ممكن تعملاني ممكن تقرأاني ممكن تكتباني فالباكي أمثلة مش أفعال فدذلك هو بيسميها بالأمثلة الخمسة ماشي؟ فهي تفعلاني يعني تلعباني أو تفعلاني أو تقرأاني أو تكتباني وتفعلون فالإيه بليالي والتائفهنة فكده اتنين تفعلاني وتفعلون يفعلاني وإيه؟ ما فعلونه كده بورا ببعض فتفعلينا نياء المخاطرة فترفع بثبوت النوم وتجزم وتنصب بحث فيها بتيجي ترفع مثل الفمسة دي بترفعها بثبوت النوم فتقول ايه تفعلي امتما تفعلي ولكن تجزم وتنصب بحث فيها كما قال فإيه تفعلوا هنا مجزومة ايه بحث النوم ولن تفعلوا فإيه منصوبة ايه بحث النوم عشان نحن نصبه ولا طيب الباب السادس من ما خرج عن قصر الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين يقوماني من غار إيبين يقوماني يعني إيه؟ هذان يقوماني للغار يعني وتقوماني للحاضرين يعني أنتما تقوماني ماشي؟ أو واو الجمل يعني اتصل بألف الاثنين أو اتصل به ايه؟ واو الجمل نحن يقومون للغائبين، هم يقومون، وتقومون للحاضرين، يعني أنتم تقومون، أو اتصلت به المخطوب نح، إيه، تقومين، أنت تقومين، ماشي؟ في مشكلة؟ وحكم هذه الأمثلة، وحكم هذه الأمثلة الخمسة، أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضم. الأصل دوعاً اللي هي تضمر فالبتالي لأن إيه حكم فرعي فقال إيه ثبوت النوم نيابة عن إيه؟ نوم ماشي؟ نعم معنش نقول منا نعم نعم مهي؟ وتجزم وتنصب بحث فيها تعفل النوم يعني نيابة عن السكون والإيه؟ والفتحة تقول أنتم تقومون ولم تقوموا ولم تقوموا لا تقومون هنا مرفوعة في ثبوت النوم نيابة عن ضم لم تقوموا تقوموا هنا مرفوعة بحذف النون هي بتناظر. لم, لم, لم تقوم منصوبة أصيل. لم تقوم مجزومة. بحذف النون هي بتناظر. لم تقوم منصوبة بحذف النون هي بتناظر. هذي الرفعة الأولى لخلوه من المقص والجزم أنتم تقومون. ماشي. ووجع ووجع لعلامة النون. ماشي. وجزمت اا يعني بيقول ايه رفعت الأولى رفعت الاولى اللي من الناصب والجازم وجهعت علامه رفعين وجزمت الثاني وجزمت الثاني بلم ماشي بلم ما هو أنا, انا جزمت الثاني بايه بلم ونصبت الثالث بلم ايه جزمتني ازوج فوجزمت الثاني بلم ونصب الثالث بلم عشان ربنا اللي دايه مهم يعني، ماشي؟ يعني يضموها لأنا؟ آه جزنته. هو جزانته، ما أنا قلت كيف لأول، بس هو اللي الجزانته الثاني بلم هو ربنا لم تقوم، تخو... لم يعني <تصفيق> يعني كنت ألف الكلام العادي أحسن <تصفيق> آه، أنا حسن الفضلات عامة طبعا ها، يعني رفعتها وجزانتها أنا كده برضه، بس جي... لا بلط يعني آه تقول أنت يعني فرفعت الأولى ماشي وجعلته يعني جعلهم سورة إني يعني في نفس سورة بتقول لم تقوم أنت يعني فرفك كذا ماشي فجعلته علامة رفعينه وجزمته الثاني بلاه ونصته الثالث بلاه فجعلته علامة النصب والجزم حذف له يبقى النصب والجزم مع بعدهم يحذف له قرر الله تعالى فإن لم تفعله هنا الأول بقى كمد تقول الله تعالى لم تفعلوا ولن تفعلوا الأول جازم ومجزون لم تفعلوا والثاني لم ده اللي هو حرف جازم يعني متفعل فعل مجزوم والثاني ناصب ومنصوب لم حرف ناصب وترقيه وتفعل منصوب وعلى علامته الجزمي ولا المصبي ماشي طيب بعد كده قال ايه والفعل المضارع في المتن والفعل المضارع المعتل الاخر فيلزن بحذف في آخره نحو لم يذ ولم يخشى ولم يرى يبقى هنا ايه إيه يبقى إيه؟ الباب السادس ألف سنة الخمسة الباب السابع اللي هو الفعل المضاعي المعتد للإيه؟ الآخر فبنجزمه بإيه؟ بحف آخري يبقى هو هو الأصل يغزو يخشى، يرمي طب بتجزمه وتقول للم؟ يغزو بتشيل الواب فبنجزمه حفل إيه؟ الآخر للم يخشى، بتشيل الألف الليّنة فتنصي فايه فالتجزمه بحذف الايه الاخر نعم يرمي بتشيل ياء فبتجزمه بحذف الايه الاخر تقول ايه هذا الباب السابع لما خرج عن الأصل بالفعل المضارع المعطى الاخر نح يغزو ويخشى ويرمي فنوي يجزم بحذف في الاخر فنقول بحذف الحرف عن حذف الحرف تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي المغير الوا و المغير الالف اللي اينا و المغير من ايه? الياه. ماشي? فصلى الله على محمد. بس كده خلصنا اللي ال اللي هي حالات الاعراب الخارجة عن الاصل. فاضلونا بس المجموع من الصرف. فاضلونا ايه? يعني من الصرف نهو اللي مراجع ان شاء الله. فاخلصنا كده حالات الاعراب الخارجة عن الاصل. هل فرعية يعني. ازاكم واقعا. من هيك في <تصفيق> Yeah yeah ja se se se se